بوك تو شيسد و دве اثنان و ستون اثنان و ستون زادавانه نا وابروس ادنو طرح الاسئلة واحد يَتَعَلَّم يدرس، يُذَاكِر يَتَعَلَّم يَدْرُس يُذَاكِر أُوتشِنِيتِي أُوتشَت لِيمْنُوغو هَل يَدْرُس يُذَاكِر تَلَامِيذ كَثِيرًا هَل يَدْرُس يُذَاكِر لا انهم يدرسون يذاكرون قليلا لا انهم يدرسون يذاكرون قليلا يسأل يسأل هل تسأل المعلم مرارا هل تسأل المعلم م لا لا أسأله مراراً. لا لا أله مرارا يجيب ي م أجب من فضلك اجب من فضلك اس نتغواريام انا اجيب انا اجيب الروبوت يعمل يشتغل دوي هل هو يشتغل حاليا هل هو يشتغل حاليا دا توي رابوتي نعم هو يشتغل حاليا نعم هو يشتغل حاليا ايدوام يأتي, ياتي ياتي هل ستاتون هل ستاتون, هل ستأتون؟ веднага идваме нам са нти халан нам са нти халан يسكن, يسكن, يسكن هل تسكن في برلين هل تسكن في برلين живея в Берлин. Нам е на есконо фи Берлин. Нам Е на Берлин.